أجرى أحد الدعاة في برنامج في قناة فضائية استفتاء على حكم الردة وأتى بشخصين وأيداني ويعارضان شوف جعل شرع الله مجالا للاستفتاء يخشى على من الكفر يعني يجي واحد يقول ها يا ناس حد الردة تأيده تعارض؟ ايش رأيك انت نفتح المجال للمؤيدين وللمعارضين لاحظ لاحظ اجيب انا شيء واحد يجيب شيء من شرع الله حد الردة من شرع الله صح؟ حد الرجل من شرع الله حد قطع اليد من شرع الله حد جلد السكران من شرع الله يجيب حد شرعي ثابت من بدل دينه في الطلوب. ويحط مجال للاستفتاء ومجال للقبول والرفض ويقول يلا يا ناس إيش رأيكم تفضلوا أدلو بأرائكم مني أيد يلا فلان ليش أيد كذا كذا مني عارف فلان ليش تعارف كذا كذا وبش إيش هذا إشارة إعلامية ليش اختارت الموضوع؟ صدى إعلانية، صدى إعلان كذا. يلا موضوع ثير خلنا نطرحه في الإعلام. يلا. الكفار ينتقدون على حد الردة. شوف الهزيمة النفسية. الهزيمة النفسية. الكفار ينتقدون على حد الردة. اطرحوا الموضوع للاستفتاء حطوه في البرنامج. مني أيد؟ مني يعارض كذا. دي صلاة الفجر. حط في الاستفتاء مين اي صوت الفجر مين يعارض صوت الفجر جيب تعدد الزوجات حطه في الاستفتاء حطه في برنامج تعدد الزوجات بين المؤيدين والمعارضين صبر مين اللي جعل شرع الله مجال الاستفتاء يكشف على صاحبه من الكفر المخرج عن الملة لأنه أنت عندك الشرع معناها ما هو مستقر وفيها أخذ عطا وفيها أخذ رد وممكن يعني لا ممكن لأنك تجيب المعارض وتسكت عليه وتقلب بينهما أنت شغلتك مقدم برنامج صاحب صنع إعلامية يلا نشبها بينهم من يأيد من يعارض يلا هو يقول هاش تمد عليه يلا هذا يقولك إذا إيش تبدأ عليه يلا تحريش كيف يجعل حكم شرعي ثابت كيف يجعل مجال الاستفتاء؟ كيف يجعل مجال للأخذ والعطاء؟ كيف يجعل مجال النقاش؟ كيف يتاح المجال للي, للي يرفضه كيف كيف تجي قناة تدعي إنها إسلامية تتيح مجالا لمن يرفض حد الرد ليتكلم برأيه الساقط الكفري إيش هذا إيش هذا التلاعب بالدين يعني وإلى أي دين يريد يريد هؤلاء أن يجرون إليه شيل إنكار المنكر من الدين الكفار ما هو عاجبهم شيل تعدد الزوجات شيل حد الردة شيل الجهاد شيل الولاء والبراء شيل إيش هذا إيش الدين هذا الذي تريدون أن تعمموه نسخة مختصرة من الإسلام تبغوا تجيبوا شيء كذا ميني إسلام حطوه كذا قاتلكم الله قاتلكم الله أن تؤفكون أي أي تحريف للدين تريدونه أي تغيير للدين تريدونه أي تلاعب بالدين تقصدونه أي هزيمة نفسية التي كل من تقدكم الكفار على شيء تراجعتم عنها ما هذا؟ ثم يسمى هؤلاء دعاة وتسمى هذه قلمات إسلامية سبحان الله العظيم وصلنا إلى حد من التنازلات والتساهلات وال وإيش هو ملكك حتى تلعب فيه وتأيد فيه وتعارب فيه وتشتغ فيه وتعطيه هو ملكك من الذي شرعه من الذي أنزله من الذي له الحق أن يحكم بالحدود من الذي يقرر الحد أليس رب العالمين تعترض عليه تجيب تفتح مجال لمن يعارضه قاتلك الله تحط مجال لمعارضة الدين شوف يعني هذه المصيبة التي يريد أن يجرق هؤلاء أهل التميع أهل التميع يميعون الدين هؤلاء الذين يريدون تبديل كلام الله ماذا قال إن الله نبيه؟ فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك أو ضائق به صدرك أن يقوله يعني من أجل كلامهم إذا سواها ماذا كانت النتيجة خلص لقد كنت تركن إليه شيئا قليلا إذن لأغطناك ضعف الحياة أو ضعف الممات إذا ركنت إليه شيئا قليلا قليلا مو كثيرة إذا ركنت إليه شيئا قليلا واستجبت لهم في مطالباتهم بحذف وتغيير وكتم وترك بعض الدين تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض سبحان الله نسأل الله أن يثبتهم وأن يخزيهم وأن يفضحهم وأن يعجل بزوالهم لأن هذه نحلة خبيثة هؤلاء هؤلاء أهل التميع هؤلاء من من ممن أفسد دين الناس في هذا الزمان يقدمون للناس دين مشوه يقدمون للناس هذه القنوات تنشر هذا الفكر الخبيث ثم يقولون هذا الإسلام المتحضر الإسلام متفتح الإسلام المتنور الإسلام ما في كراهية ولا تكفير للآخرين لقد كفر الذي قالوا من الله ثالث ثلاثة أنت ماذا كفرهم فحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إنا لله وإنا إليه راجعون الحقيقة نحن يعني سعلا في مصيبة كبيرة من وراء هؤلاء جهلا سفهاء متطاولين عدين ينفذون أجندة أعداء الإسلام أعداء الإسلام لا يريدون دينا كاملا لا يريدون إسلاما كاملا يريدون نصف إسلام ربع إسلام وهؤلاء يعينونهم على ذلك هذه القنوات تصب في نفس الاتجاه هذه القنوات الخبيثة والقائمين عليها هؤلاء الخبثاء وإن كانت نياتهم فيها ولا هم عندهم جهل ولا عندهم غبش وعندهم شبهة لكن في النهاية عملهم يصب مع من مع أداء الدين ما أرادت قريش من النبي عليه الصلاة والسلام أن يتنازل عن بعض الدين اذكت عن هذه اذكت عن هذه ودوا لو تدهنوا فيدهنوا في ولذلك يجب على كل مسلم ومسلمة الاحتساب احتساب الأجر في فضح هذه المحاولات يجب على كل مسلم ومسلمة احتساب الأجر في إنكار المنكر على هؤلاء الذين يسمون أنفسهم دعاة ثم يجعلون شرع الله ملعبة ومجال الاستفتاء يلا تأخذ موافق ولا غير موافق يجوز كذا يجوز تحط شرع الله مجال الاستفتاءات وتفسح المجال للرافضين أن يتكلموا وما تمنع عليهم وتقول حرية وديمقراطية حرية رأي يلا لو جبت واحد لو جبت واحد من أعداء الدين ليتكلم ورديت عليه بكلام قوي كان كلنا يعني والله يعني قد يكون فيها معنى ترى عرض كلامه أمام العامة في القنوات الفضائية خطير أصلاً عرض كلام صاحب الشبهات اتساع المجال لصاحب شبهة في قناة فضائية يتكلم أمام مسلمين أصلا أمر خطير لأنه قد الشبهة هذه ترسخ في نفوس بعض المشاهدين وما يرسخ الرد فكيف إذا ما في رد ما في رد بس يعني يلا طيب عارف إيش بعد خلص البرنامج خلاص انتهت على إيش تعادل انتهت على إيش والله اللي كان من معارض حد الردة كان عنده كلام قوي يعني كذا انتهت على عيش بلبلة العامة بلبلة عامة المسلمين هذا انتهت على انتهت على كذا ف... حتى متى سيستمر هؤلاء في نشر هذا السم والباطل في القنوات بحجة إنها إسلامية وين الإسلام هذا الذي تدعونه إذا تريدون أن تحذفوا منه وتلغوا منه وتشككوا فيه وتطعنوا فيه ثبوت حدود شرعية مسلمات ثوابت ثوابت من بدل ديناه فاقتلوا حد الردة الذي لو ألغي فتح الباب للكفر أي مسلم ما عجبه الإسلام يطلع وما في رادع، ما في رادع خلاص ما ألغينا حد الردة، فأي واحد مسلم ما عجب الإنسان يطلع خلاص حرية رأي يطلع ما عجبك الدين اطلع تبغى تصير نصراني تصير نصراني عادي حرية رأي ما عندنا مشكلة يلا. فا يعني الوضع خطير جدا جدا أخطر مما نتصور أحيانا التحالف بين هؤلاء المتميعين والمنافسين العلمانيين وأعداء الدين من اليهود والصليبيين على تجزئة الإسلام وحذف أشياء من الإسلام والطعن والتشكيك في في في شرائع من الدين إيش هذا إيش اسمه هذا تواتؤ تمالؤوا تعاونوا على هذا بس هذاك يعني يذهب إلى مدى أبعد وهذا يذهب إلى مدى أقل هذا الفرق بينهم هذاك يبغى يبدل كل الدين هذا يبغى يبدل ربع الدين هذا يبغى يبدل عشر الدين هذا يبغى يحدث من الدين عشر مسائل هذا يبغى يحدث من الدين عشرين مسألة كذا حسب الله ونعم الوكيل وما وما أدري متى متى سيكون الصحيحين مكان في قلوبنا حديث متفق عليه متفق عليه والأمة سلمت الصحيحين بس هذا يقول يجادل في حديث في الصحيحين في الصحيحين طيب يا أخي عندك الذين آمنوا ثم كفروا ثم اجدادوا كفرا طيب يعني ما لا يقول لك بس ما قال اقتلوهم طيب وليه لما قال وما آتاكم الرسول فخذوه إنش هذا الصحابة الصحابة لما تكلموا في حد على منكر حد الرجم قالوا يأتي مننا يقولوا ما وجبنا في كتاب الله إيش قال عمر وإيش قال علي وإيش قال الصحابة في منكر حد الرجل اللي يجي يبقى ناس يقولوا ما وجدنا في كتاب الله وهؤلاء نفس الشيء يجيك على حد الرد يقول ما وجدنا في كتاب الله وعندك السنة ما لها قيمة والبخاري مسلم ما له قيمة ومتفق عليه ما له قيمة صحيح ثابت أجمعت عليه الأمة سبحانه هذه النهاية شفت الحالة يتبع أهل الهوى هؤلاء والجاهل هذه نهاية يسمع لهم يروج أشريطاتهم يروج قنواتهم ويحس أن يرغب خذ هذه النتيجة شوف الواحد ما يتبع إلى العلماء العلماء بالشرع بالكتاب والسنة العلماء الجادين والباقي هؤلاء هؤلاء الفسالة لابد من الإعراض عنهم والتحذير منهم لأنهم فعلا يريدون أن يبدلوا كلام الله يريدون أن يبدلوا كلام الله يبغوا دين غير دين دين ليس هو الذي أنزله الله يبغوا مناسب للقرن الواحد والعشرين يبغوا دين ترضى عنه اليهود والنصارى يا جماعة ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم